وَإِذْ مَنَّ هُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عليم حكيم لقد كَانَ فِي يثُفَ وَإخْوَتِهِ آياتةُ للِسَّ إِلين إذقالَاوا لَوسُفُ وَأَخُوه أَحَبُّ إ أَبينَ مَِّ وَنَحْنُ رُصْبَ إ أَبَانَ لَ فِي ضَلَِ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قَوْمًا صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجبب وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَنْتَثِرُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَيْنَا يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ سِلهُ مَعَناَا غَدَ يَرتَع وَيَلعببَ وَإَِّا لَ لَحَافِمُون طانَ إِّ لَ يَحزُونِي أَ تَذذهبَبُ بِه وَأَخَافُ أَ يأكُ لَهُ الذِبُ وَأَاتُم عَنْه غافلون.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 قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِلِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهِ عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ على أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ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 نیم یوسف آر وان ہستری نکی ان کی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 وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ السَّكِينُ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُمْ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُمْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَّلَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ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 يصفُفُ أيه الصّيقُ أأَفْتن في سع بقرات سمان يأكلُلهُ سَبع عجاف يَأكُلهُ سَب عجافُ وَسَبِ سُبُ خُضر وَخَريا بساتعَ أرجعُ إلى الناسَّعََّم يعلمون.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 قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قال تمرات العزيز الآن حصحص الحق ونراوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين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 وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَاعْرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ قَالَ اتُونِي بِأَخِيكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِيكَ فِي الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإَِّمْ تَأتُِي بِ فَلَ كَينَ لَكُم عِندِي وَلَا تَقْرَبُون قَوا سَنُ رَاوِدُ عَنُوا أَبَاهُ وَإَِّ لَفَعِلُون وَقَالَ الفِتيانهِ جَعلنُوا بِضَاتَهُم فرِ حَالم لَعََّهُم يَععرفِفونَهاَا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 فَأَرْسَلَ الْمَلَاءَ أَخَانًا نَكْتًا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا آمَنْتُكُمْ على أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ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 وَنميرُ أَهْلنَا وَنَحفَظ وَخَان وَنَزْدَادُ كَلَ بَعير ذَلِكَ كَلُ يَسير قالَالا أُرْسِلَ مَكُمْ حتىَ تُؤْتُِ مَوْثِ قَ مِنَ اللَِّ لَ تَأتَُّنيِي بهِهِ إِللاا أَ حاطَ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 واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل أسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم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 يا بَنِي يَذْهَبُونَ فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الكافرون.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 ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمه لقوم يؤمنون